ليكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحكم تبخلون ويخرج ابوانكم ها انتم ها 117. ومن تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 118. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُؤْخِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْنِ نِذِ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ عَذَابَ السُّوءِ 118. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 119. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 110. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إِنَّا الذينَ يبونَكَ إِ ماَا يُبَونَ اللهَّ يَذُ اللهَّهِ فَووقَ أَذم فَمَنْ النَّكَتَفَإِ ماَا يَن قُصُعَ نَفْسِح وَمَنْ أَوفَ بِمَا عَدَ عَلَهُ اللهَّه فَسَؤتهِ أَي النظِيمَا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 119. وذين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 110. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 119. فسيقولون بل تحسدوننا 110. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 111. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو